عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء وإذا خرج خرج من الثنية السفلى رواه الجماعة إلا الترمذي وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها وفي رواية دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة متفق عليهما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 ما زال الكلام في كتاب المناسك وقد يعني بدأ المؤلف رحمه الله في كتاب المناسك في وجوب الحج وفرضيته وأنه واجب على الفور ثم ذكر وجوب الحج على المعضوب أو عن الميت ثم ذكر شروط الحج في اعتبار الزاد والراحلة وهل يركب البحر للحج ثم ذكر باب النهي عن سفر المرأة بدوني للحج بدوني محرم ثم ذكر مواقيت وصحة حج الصبي ثم مواقيت الإحرام وبعد أن تكلم عن مواقيت الإحرام تكلم عن دخول مكه بغير عذر والعمرة في الأشهر الحرم ثم تكلم عن أنواع الأنساك الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد وإدخال الحج العمره العمرة والإحرام مطلقا أو التلبية بما أحرم به فلان ثم ذكر باب التلبية وفضائل التلبية ثم ذكر ما يتقيه ويتجنبه المحرم من المحظورات وذكر محظورات الاحرام ولما انتهى من محظورات الحرام ذكر تحريم قتل الصيد ومنع المحرم من الصيد في الحرم ثم بين حكم صيد, الحرم وصيد صيد المحرم وصيد الحرم ثم انتقل الى باب ما يقتل من الدواب في الحرم وفي الحل ثم قال باب تفضيل مكة على سائر البلاد ثم ذكر فضائل المدينة وحرم المدينة وختم بباب ما جاء في صيد وادي وج هنا كأن المؤلف رحمه الله يسير بك في رحلة الحج إلى أن يصل إلى أي لأنه قد المحرم يأتي من, ماذا من بعد المواقيت يأتي فيمر في بماذا ماذا وادي وج مثلاً فناسب سب يأتي هنا الآن بباب دخول مكة كيف يدخل مكة من أين يدخل مكة وكيف دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فكانه يخيل لك ماذا رحلة الحج ثم سيأتي بعد باب دخول مكة إذا رأى الكعبة ماذا يقول ثم سيذكر حكم الرمل وأنه لا يكون ولطباع لا يكون إلا في طواف القدوم ثم سيذكر استلام الحجر الاسود واستلام الركن اليماني فكانه يسير معك في ماذا الترتيب الفقهي عند الفقهاء انهم هكذا يعني يخيلون للحاج ما يمر به ماذا من الاحكام قال رحمه الله باب من اين يدخل اليها يعني مكه باب دخول مكه وما يتعلق به ومن اين يدخل اليها احاديث الباب ذكر المؤلف فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء وإذا خرج خرج من الثنية السفلى الحديث رواه الجماعة إلى الترمذي وفي أوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من طريق الشجرة يعني أي في المدينة من طريق الشجرة ويدخل من طريق ماذا يدخل المدينة من طريق المعرس مكان معلوم في المدينة كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم منه يبعد عن المدينة بضعة أميال هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ثم قال وكان إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا اولا الثنية هي كل طريق بين جبلين في لغة العرب كل طريق بين جبلين يسمى ماذا؟ ثنية الثنية العليا هي ما جاء في الحديث في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلىها فكان الحديث الآخر ماذا تفسير الثنية العليا هو أعلى, أعلى مكة وهي ما تسمى ثنية الحجون الآن ما تسمى ثنية الحجون بفتح الحاء وتسمى كداء تسمى كداء بفتح الكاف وآخره ألف ممدودة وهي الطريق الآن لنقرب المعنى هي الطريق الآتية الآن ما بين مقبرتي المعنى الطريق الذي يأتي بين مقبرته المعلى يأتي الآن بالدقة يأتي من البيبان ويأتي من طريق الاعتيبية والحجون هذا الطريق هو كان ماذا ثنية بين جبلين دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها ثم نزل بين مقبرتي المعلى ثم أخذ ذات, ذات اليمين فدخل ماذا فدخل باب بني شيبة من جهة أين من جهة الغزة من جهة المساء الآن هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى من طريق العمرة اللي يعرف مكة ثم نزل إلى أن أتى قريبا الآن من جهة مستشفى الزاهر أو جامعة البنات جيد فأخذ صلى الله عليه وسلم شيئا من ذات اليسار ثم صعد هذه الثنية العليا التي تسمى ثنية ماذا الحجون الآن معروف عندها لمكة جيد ثم نزل صلى الله عليه وسلم الآن بما هو معروف بين مقبرتيه المعلاء ثم أخذ ذات اليمين صلى الله عليه وسلم فدخل الحرم من جهة ماذا؟ من جهة المسعى ولذلك دخل من أي الأبواب؟ دخل من باب بني شيبة الذي كان في منتصف ماذا؟ في منتصف المسعى أو أقرب إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الصفا إلى جهة الصفا هذه هي الثنية العليا التي كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم منها تسمى بالثنية العليا وتسمى كذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها بأنها ماذا كدا جيد وهي اعلاها الثنية السفلى هي كذلك ما فسرته عائشة رضي الله عنها من أسفلها أنها ماذا من أسفلها وهي ثنية ماذا كدا بضم ماذا بضم الكاف وآخره ألف مقصورة كدا ويعرف الآن بريع الرسام كان اسمه ومازال حتى عند أهل مكة بريع الرسام فهو الطريق الذي يأتي من حارة الباب أو ما يسمى بالشبكة متجها إلى جرول مع قبة مشهورة كانت قبة محمود يعني كانت تستطيع نقول من جهة باب العمرة من جهة باب فكان يخرج صلى الله عليه وسلم بما عرف الآن يا للآن من باب العمرة وكان يتجه إلى الشارع المشهور الذي عندنا الآن يخرج على ريع الرسام ريع ماذا؟ ريع الرسام وهذا في الحقيقة مناسب لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه اذا عندنا ثلاثة أمور عندنا كداء وهي ماذا؟ التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا كدة وهي التي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا كدي الآن موجودة جيد وهي بلياء بليا كودي كودي هذه طريق لأهل اليمن طريق لأهل اليمن وهي ثانية هي ثانية تأتي من الشعب فينزل ماذا إلى مكة من جهة أجيال ما يعرف الآن بأجيال يقول أهل مكة أدخل وافتح يعني ماذا كدا لأجل أن لا تنساها أدخل وافتح واخرج وضم يعني كدا واضح حتى ما تنسى القاعده كيف دخل النبي من اين دخل ماذا ادخل وافتح كدا واخرج وضم وهي ماذا كدا واضح اختلف اهل العلم في استحباب الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث خرج صلوات الله وسلامه عليه فذهب الشافعي ورجحه النووي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 ماذا كذا بعيد عنه يستحب له وغيره أن يستديروا واضح ويدخلونها من حيث دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا هذا مذهب الشافعية واختاره النووي قالوا لأن سلم يعني ماذا قال لتأخذوا عني مناسككم وهو فعل هذا صلى الله عليه وسلم في دخول مكة وذهب بعض الشافعية وهو مذهب الحنابلة إلى أن ذلك غير مستحب تعبدا، وأنها أو أنه إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت على طريقه، قال النووي وأنها كانت أرفق به صلى الله عليه وسلم، فلما جاء من المدينة كان طريقه أن يدخل من هذه الجهة، ولما أراد أن يخرج صلى الله عليه وسلم كان ماذا الأفضل أن يخرج من جهة ماذا من جهة كذا؟ فخرج منه صلى الله عليه وسلم قال النووي وهذا ضعيف والصواب الأول فهو يرى أن الدخول من هذه الجهة من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلة هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية دخل عام الفتح من كذا التي بأعلى مكة فكان هذا الحديث مفسر للحديث ماذا الأول متفق عليه قال هشام بن عروة بن الزبير فكان أبي يعني عروة بن الزبير فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كذا اختلف العلماء في المعنى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 وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت واضح؟ كان الذي ياتي من الجهة التي دخل من نفسه يكون مستقبلا للبيت ولعل هذا المدخل والمخرج كان أسمح له صلى الله عليه وسلم وأرفق به عند الدخول والخروج أخذ بعض علماء فائدة لطيفة من هذه الأحاديث أنه يستحب للمسافر أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من طريق آخر ولهذا لهذا الحديث ولفعل النبي ماذا في أيام الأعياد فإنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويرجع من طريق صلى الله عليه وسلم نعم, نعم. قال رحمه الله باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك عن جابر وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال قد حججنا مع, مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله رواه أبو داود والنسائي والترمذي وعن أبي جريج وعن ابن جريج قال حدثت عن, عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفه وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت وعن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأي البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبر, وبر رواه الشافعي في مسنده باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك عقد المؤلف هذا الباب لبيان ما عليه الحنابلة من استحباب رفع اليدين إذا أتى مريد الحج أو العمرة وهل يستحب له أن يرفع يديه